بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اما بعد فنسرع بهذه الليله في شرح كوكب الساطع على ما ذكرناه في بالأمس بالامس والمتن كما عرفنا متن فيه شيء من من الطول بل هو طويل يحتاج الى تروي في الدرس والتدريس وفهم المسائل أبياته ليست بأبيات بي الواضحه بينه التي يقراه الطالب يفهمها وانما فيها شيء من الاغلاق مع صعوبه الفن في النظم حيث هو نظم فيه اشكان من أجل التقديم والتاخير ومن اجل الراوي ومن اجل استبدال لفظ بلفظ قد لا تكون مشهوره عند الاصليين كان ذلك قليلا في كثير من المنظومات لكن تبقى قضية التقديم والتاخير والاعراب وحل البيت هذه تبقى مشكله عند الطلاب مع صعوبه الفن وعلم اصول الفقه مع تداخل الفنون هنيد ترتجع هذه الصعوبات ولكن الطالب العاقب الموفق هو الذي يستطيع ان يميز بين هذه المعاني وان يعرف كيف يقدم الاهم على الاهم قال الناظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم شرع أو بدأ نظمه به البسمله على ما جرت به العادة عند المصنفين والكلام على البسمله شهير فلا حاجه إلى الاطاله به وقد ذكرنا كثيرا مما يتعلق بها في كثير من المتون المشروحة السابقة ونحيل على تلك الشروحات قال النظم رحمه الله تعالى لله حمد لا يزال سرمدا يؤذن بازدياد من ابدا ثم على نبيه ومحبه صلاته وآله وصحبه وهذه أرجوزة محرره أبياتها مثل النجوم مزهرة ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشذي إذ لم أجد قبلي من أبداه نظمنا ولا بعقده حلاه ولم يكن من قبله قد اولفا كمثله ولا الذي بعد افتفا وربما غيرت او ازيد ما كان منقوضا وما يفيد فليدعها قارئها والسامع بكوكب ولو يزاد الساطع والله في كل أمور ارتجي وما ينوب فاليه التجي يحصر هذا النظم في مقدمة وبعدها سبعه كتب محكمة هذه عشرة أبيات ذكرها النظم في مقدمه هذا النظم المبارك وبين فيها بعد الحمدله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه ارجوزه وهي تزيد على الألف كما ذكرنا بالأمس ثم مدحها لانها محرره وان ابياتها مثل النجوم مزهرة وانها ضمنها هذه الرجوز جمع الجوامع ثم اثنى على الجمع بانه حواء أصول الفقه والدين يعني اصول الدين وعلل ذلك بسببين لانه لم يضم فيما سبقه مع كون بعض المنظومات بعض الكتب الشهيرة انذاك كمختصر ابن الحاجب قد نظم وكذلك البيضاوي قد نظم وقد ذكر ذلك في شرحه بأن هذا الجمع جمع الجوامع اولى بالنظم من البيضاوي مختصري ابن الحاج ثم هذا الجمع جمع الجوامع لم يؤلف مثله قبله ولا بعده ولذلك ما ذكرنا بالامس انه خاتمه المتون الأصولية بل هو أجمعها واولى ما يعتنى به هو وشروحه وحواشيه ولذلك ذكر الإمام المحقق الأصول الشوكاني رحمه الله تعالى المن ارامه مرامه تحقيق في هذا الفن فعليه بجمع الجوامع وشروحه وحواشيه ومختصر ابن الحاش ابن الحاجب وشروحه وحواشيه يعني يجمع بين هذين المتنين وانا اقول ان النظر في جمع الجوامع وشروحه وبعض حواشيه يغني عن النظر في مختصر ابن الحاجب لانه بعده كما ذكرنا سابقا تاج السوكى رحمه الله تعالى شرح مختصر ابن الحاجب هنا انضمنا جمع الجوامع كل ما يحتاجه طالب العلم او طالب العلوم الشرعيه من ذلك الكتاب وضعه في في هذا الكتاب اذ جمعه من زهاء 100 مصنف يعني من المطولات ومن المختصرات ومنها مختصر ابن الحاجب انتصر ابن الحاجب فبين رحمه الله تعالى أنه لم يؤلف مثل هذا الكتاب قبله ولا بعده وهذا إلى زمنه هو ونحن نقول كذلك الى زماننا هذا لم يؤلف مثل جمع الجوامع من حيث المثل من حيث المثل لم يؤلف مثله إلى يومنا هذا والله اعلم ثم لما انتقد على جمع الجوامع بعض الانتقادات قال ربما غيرته يعني لم يكن سيوط رحمه الله تعالى في هذا النظم أنه سلك مسلك تاج التداسبكي في كل شيء وانما نظر فيما اعتراض عليه فغيره يعني اذا سلم ثم مسائل اعتراضت على تاج السبكي بجمع الجوامع والاعتراض وجيه فغيره من أجل ماذا من أجل أن يكون هذا الكتاب مساويا لاصله وزياده والزياده تكون من جهتين من جهة اصلاحي من تقدم على تاج السبكي ومن جهه زياده مسائل أو بعض القيود التي تركها صاحب الاصل ولذلك قال ربما غيرت يعني ما كان منقوضا معترضا أو أزيد ما يفيده يعني أزيد ما تركه من المسائل التي لم يعرج عليها التاج السبكي ثم ذكر ان عنوان هذا النظم كوكب الصاطه فالفل يدعوها اي يسميها قارئها والسامع قارئ مثلي والسامع مثلك أنت. تتلع عليك بكوكب كوكب يعني الكوكب قالوا الكوكب ولو يزاد ساطع فهو افضل واحسن تقول الكوكب الصاطع ثم بين أن هذا النظم كاصله يحصر في مقدمة وسبعه كتب وهذه الكتب كلها محكمه هذه المقدمة هذه العشرة الابيات على جهه الإجمال ولاتي اليه على جهه التفصيل قال رحمه الله تعالى لله حمدن لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم خبر مقدم وحمد هذا مبتدا مؤخر وتقديم الجار المجرور الذي هو خبر هنا لفائدة الاختصاص يعني لفائده الاختصاص والحصر يعني إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه ولا يفهم بانه قدم الجار المجرور من اجل أن يان يصلح الابتداء بالنكره هو حمد لان حمد هنا هنا نكره موصوفه واذا كانت نكرة موصوفه حين اذن جاز تقديمها تأخيرها تاخيرها الرجل صالح في الدار وصفته به حين اذن صح الابتداء بها وهنا لا يزال سرمدا الجملة في محل رفع صفه لحمد حين اذن صح الابتداء بهم اذا لله هذا خبر مقدم والتقديم هنا لافاده الاختصاص لا لامكان الابتداء بالنكره لأن النكره هنا موصوفة بالجمله بعدها وهي لا يزال سرمد وحمد نكرة وذكر الشان الناظم أن التنكير هنا للتعظيم والتكثير تنكير للتعظيم و والتكثير واذا كان كذلك حينئذ يقوم مقام ال في الجملة لان الاصل في الجمله الشائعه هي أن يكون لفظ الحمد معرفا بأل الحمد لله الحمدل هذا هو الاصل ولكن لضروره النظم قال لله حمد ولم يستطع ان ياتي بي بال حينئذ عاد الى ان التنوين هنا للتكثير والتعظيم يعني بلغ الحمد الغايه في العظمه والكثره حينئذ أفاد ما تفيده ال من حيث الاستغراق ومن حيث فاده الجنس ولله اللام هنا للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق والحمد هو الثناء بالوصف الجميل على جهة التعظيم علم اشتهر عند كثير من المتأخرين ونذكر مرارا كلام الشيخ الإسلام نتيمي رحمه الله تعالى ان الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه واجلاله لكن الشائع هو ما ذكرته سابقا الثناء بالوصف الجميل والثناء جنس والجميل بالوصف الجميل لان الجميل لان الوصف قد يكون جميلا وقد لا يكون فهنا الجميل احترازا من الوصف غير الجميل والجميل فصل يخرج اطلاقه على غيره يعني اطلاق الوصف على غير الجميل ومنه فاثنوا عليها شرا هنا ثناء بوصف لكنه ليس بجميل وانما هو شر هنا هل هذا يسمى حمدا او لا يسمى محل نزاع وعلى المشهور عند أكثر من تكلم في هذه المساله أن الثناء بالشر لا يسمى لا يسمى لا يسمى حمدا فاثنم عليها شرا هنا وصف بال نعم ثناء بالوصف لكنه لا على جهه الجمال على جهه التعظيم هذا فصل ثاني يخرج التحكم نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم هنا ثناء بالوصف الجميل لكنه لا على جهه التعظيم وانما على جهه التحكم التحقير والاهانه هذا مر معنا في البلاغة وهنا الناظم نكت على صاحب الاصل ونحن نحاول في شرحنا نبين العلاقه بين الاصل وهو جمع الجوامع حاول أن يفر من تعبير أو نحو ذلك يعني قول ربما غيرت اوازيد ما كان مقوظا وما يفيد نحاول نبين في بعض المواضع إلا أن تركنا شيئا على جهة النسيان لله حمد العصل صاحب الاصل قد نحمدك اللهم يعني عبر بالجملة الفعلية ولهم تعليل فانتقد لماذا عادل عن الصيغه الشائعة وهي التي افتتح بها الرب جل وعلا كتابه سوره الفاتحه الحمد لله وهي التي شاعت في الاستعمال فاراد المصنف تاسيا بالقرآن أن يفتتح نظمه بالجمله الاسميه فقال لله حمد اذا لم ياتي باللفظ الذي ذكره صاحب جمع الجوامع وإنما عاد لي هذا اللفظ المذكور ولذلك نقول وخالف الناظم الاصل حيث قال يعني صاحب الاصل نحمدك اللهم يعني يا الله فأتى بالجملة الاسميه يعني الصيوط خلافا للاصل واختار كما علل صاحب الجمع وشراحه هو الفعليه دون الاسميه لدلاله الفعليه على التجدد والحدوث بخلاف الاسميه فإنها مسلوبه الدلالة على الحدوث وضعا قلت ولعل الناظم أراد التاسيه بالقران في الافتتاح بالجملة الاسميه ففيه تنكيت على العصم لله حمد قال لا يزال سرمدا جملة هذه صفه لحمد لا يزال سرمدا يزال مضارع زال مضارع زال يعني من اخوات كان ترفع المبتدا وتنصب الخبر بشرط أن يتقدم عليها نفي أو شبهه وهنا تقدم النفي وهو الحرف لا وهنا عمل يزال وإن كان مضارعا لأن الحكم واحد فكل ما ثبت للماضي فهو ثابت لسائري مشتقاته على حد قول ابن مالك رحمه الله تعالى وغير ماض مثله قد عمل ان كان غير, إن كان غير الماضي منه سعملا غير ماض اذا هو علق الاحكام بالماضي كان وزال واصبح وامسى الى اخره فقد يفهم بأن الحكم معلق بالفعل حال كونه ماضيا واما اذا كان مضارعا او امرا واسم فاعل واسم مفعول فقد يختلف حينئذ نحتاج الى التعميم قال رحمه الله تعالى غير ماض مثله قد عمل اذا زال ويزال بمعنى واحد والمضارع يعمل عمل الماضي ومنه قوله تعالى ولا يزالون مختلفين وزال موضوعه في لسان العرب لاستمرار ثبوت خبرها لفاعلها منذ قبله أي من زمان كان للفاعل قابلية الاتصاف بالخبر عرفا وهنا لا يزال يزال فعل مضارع ناقص والفاعل مجازا او شئ تقول اسمها ما هو يزال هو ضمير مستتر يعود الى الحمد لا يزال الحمد سرمدا أي دائما حينئذ يتصف الحمد بعدم الانقطاع وهو الاستمرار وهنا لكون الحمد معلقا على الذات لله يعني للذات الموصوفه بالالهيه حينئذ علق الحمد بتلك الذات والذات من لازمها الاستمرار الديمومه فناسبها حمد او صيغه تدل على الحمد وكذلك تفيد للسمرار والديمومه لذلك حمد لا يزال سرمدا أي لا ينقطع ابدا الاباد كما أن الذات باقيه ابدا الاباد فقوله لا يزال أي هو أي الحمد الثابت لله جل وعلا سرمدا السرمد كما قال في القاموس الدائم ومنه قل ارايتم ان جعل عليكم الليله سرمدا يعني دائما لا لا ينقطع الى يوم القيام لا, لا يزال سرمدا اذا سرمدا خبر يزال واسمها أو فاعلها ضمير مستتر يعود إلى الحمد وعرفنا وجه الاتيان بقوله لا يزال سرمدا يعني لله حمد لا ينقطع ابدا أبد حين اذا يحمد الله عز وجل في الدنيا والآخرة كما هو معلوم في وهنا علق الحكم بي الذي هو الواصبي الحمد على لفظ الجلاله الله لأنها باقيه مستمره أبد الاباد وكذلك ناسبه ان ياتي بصيغه تدل على الحمد وهو الثناء بالوصف الجميل ويكون مستمرا باستمرار الذات يؤذن بالزياد منن ابدا يؤذن قوله يؤذن اي يعلم من اذنا أي, آذن اي اعلم يقال اذنتك بالشيء اعلمت كه اذنتك بالشيء اعلمت كه وهو بضم حرف المضارعه يو ها يؤذن بضم حرف المضارعه على ما تقرر سابقا وضمها من اصلها الرباعي مثل يجيب من اجاب الداعي فحرف المضارعه إذا كان من اعتبار العصر ان كان من ماض وهو رباعي حينئذ تضم او يضم الحرف في الفعل المضارع يقول اكرم يكرم بخلاف الثلاث ضرب يضرب, يضرب حينئذ نكون بالفتح وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا الامر الثلاثي والخماسي والسداس يفتح فيه حرف المضارعه بخلاف الماضي بخلاف الماضي الرباعي يؤذن عرفنا أنه يعلم وفي المفردات للراغب الاصفهاني والإذن والأذان لما يسمع لما لما يسمع ويعبر بذلك عن العلم اذ هو مبدأ كثير من العلم فينا يعني هو نوع من العلم العلم قد يدرك بالبصر وقد يدرك بالسمع فما ادرك بالسمع يعبر عنه بالآذان حينئذ هو نوع من العلم لكنه مختص بالسمع وهذه العباره عبر عنها في تشنيف المسامع بقوله وفسره الراغب بالعلم الذي يتوصل إليه بالسماع لا مطلق العلم اذا يؤذن هو بمعنى يعلم لكنه لا مطلق العلم وإنما العلم الذي يكون من جهه السماء يؤذن هو ضمير يعود إلى الحمد يؤذن هو أي الحمد يؤذن بماذا يعلم بماذا بازدياد من ابدا بازدياد الزياد أبلغ من الزيادة لانه افتعال وكل ما زاد فيه الحرف يعني كلمه من حرف ينيد على القاعدة اغلبيه أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ولا شك ان الازداد ابلغ من من الزياده كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب الاكتساب أبلغ من الكسب يعني فيه شيء من المجاهده اكتسب ولذلك من رحمه الله عز وجل قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فرق بين الفعلين لافتراق الحكمين اذا الزياد أبلغ من من الزياده والزياد اصله ازتياد از تي از التاء قلبت دالا على القاعدة المشوره ابدلت التاء في الازتياد دالا فالدال بدل عن التاء لتوافق الزاي والدال في الجهري لتشكل اللفظ على حد قول ابن مالك رحمه الله تعالى في الدان وازدد وذكر دا لم إذا وقع وقعت تاء الافتعال بعد الدال والزاي والذال قلبت دال نحو الدان واصله ادتان وازدد اصله ازتد والذكر إذ اذتكر كله بالتاء فستثقلت التاء بعد هذه الاحرف فابدل الدال وادغمت الدال فيه في الدال اذا بازدياد اصله ازدياد الدال هذه مقالبة عن عن ت من باب الافتعال ازدياد مضاف ومن مضاف اليه زياد من مضاف ومضاف اليه ففيه تقييد وتخصيص الازدياد بالمن يعني ليس مطلق ازدياد وانما ازدياد من شيء مخصوص أو زياده من شيء معين وهو المن والمن بفتح الميم وتجديد النون هو الانعام ازدياد منن اي ازدياد انعام وفي القاموس من عليه مننا أنعم من عليه مننا انعم ازدياد منن اي ازدياد انعام فالمن هو الانعام فالمن هو الانعام وعليه يكون قوله بالزياد منن من اضافه مصدر إلى المصدر ازدياد مصدر ومنن مصدر اي زياده الانعام ولازم ذلك زيادة النعم كذلك اذا ازداد الانعام من الله لأن الانعام هو الاحسان بايصال النعمه إلى الغير يعني صفه الفاعل واذا ازداد الانعام لزم منه زياده او ازدياد النعمه زياد النعمه ولازم ذلك زياده النعم وبهذا فسره الناظم في شرحه يعني زعل المن هنا بمعنى النعم بمعنى النعم لكنه من باب ماذا من باب إطلاق المصدر واراده الأثر أو ان شئت قل من اطلاق السبب واراده المسبب فيكون مجازا مرسلا لأن النعم مسبب نتيجه أثر وسببها الإنعام اين أطلق السبب واراد المسبب فيكون نوعا من انواع المجاز المرسل علاقته السببية وهو موافق للفظ الاصل يعني تفسيره بالنعم على ما ذكره شارح الناظم في شرحه موافق للفظ الاصل جمع الجوامع حيث قال نحمدك اللهم على نعيم يؤذن الحمد بالزياده ضرب عباره الأصل مع النظم هي هي هذا من عقرية الصوت رحمه الله تعالى نحمدك اللهم على نعيم هذه عباره الاصل ولذلك عبر في الشر بالزياد من أي بازدياد النعم والمن في العصر هو الانعام حينئذ نكون من اطلاق السبب باراده المسبب نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها أي النعم ويحتمل ان قوله هذا توجيه من عندي يحتمل ان قوله منن من اطلاق المصدر وهو سبب واراده المسبب او مجاز مرسل علاقته السببيه اي بالزياده النعم النعمه النعام جمع نعمه والنعمه هي اليد والصنيعه والمنن وما انعم به عليك قاله الجوهري والمراد هنا الجميع قاله الزركشي وفي المفردات النعمه الحالة الحسنه حاله حسنه وفي القاموس وانعمها الله تعالى عليه وانعم بها ونعيم الله تعالى عطيه كل ما اعطاه الله عز وجل العبد فهو نعمه, فهو نعمة وإن كان في ظاهره شر بالنسبه للعبد لكنه في باطنه هو نعمه وقيل النعمه بالكسر الانعام ونسب لي الزمخشري في الكشاف في شرح سوره المزمل والانعام ايصال الاحسان الى الغير ولا يقال الا إذا كان الموصل اليه من جنس الناطقين فانه لا يقال انعم فلان على فرسي يعني من جنس الناطقين يعني العقلاء نطق المراد به العقل هنا فيقال انعمت على فرسي غلط وانما تقول انعمت على عبدي وعلى زوجي مثلا وعلى اولاد يعني ممن هو من العقلاء وأما غير العاقل فلا يعبر عنه بالانعام هذه عبارة صاحب المفردات الانعام ايصال الإحسان إلى الغير ولا يقال يعني ولا يطلق هذا اللفظ إلا إذا كان الموصل إليه من جنس الناطقين فانه لا يقال انعم فلان على فرسه والنعمه للجنس تقال للقليل والكثير لفظ النعمه يعني اذا اطلق اللفظ نعمه مثل ما سم يطلق على القليل والكثير والذي عنده ريال نعمه والذي عنده مليار كذلك هو نعمه فيطلق على قليل والكثير قال الناظم في شرحه وكون الحمد يؤذن بالزياد النعم ماخوذا من قوله تعالى لان شكرتم لازيدنكم يعني كان قوله يؤذن بالزياد من ما الدليل على هذا كون الحمد يعلم بازدياد النعم نحتاج الى دليل لان المنعم حقيقة هو الله عز وجل ونحتاج الى دليل فقال هذا ماخوذ ما من قوله تعالى لان شكرتم لازيدنكم فالشكر سبب للمزيد وعلى هذا يكون قوله يؤذن بازدياد من فيه استخدام لان قوله لله حمد اذا قيل الحمد مغير للشكر معلوم ان الله تعالى قال لا شكرتم ولم يقل لا ان حمدتم فعلق الزياده على الشكر والشكر في الجملة مغاير للحمد وقد أطلق بعضهم لفظ الشكر على ما صدق عليه الحمد والعكس بالعكس فهما اما متحدان أو متقاربان أو متغايران على خلاف طويل بينهم على المشهور انهما متغايران حين يؤذن الحمد لا باعتبار حمدا وانما باعتباره شكرا لكون الحمد يطلق ويراد به الشكر وهذا يسمى عند البيانيين بالاستخدام سمى به بالاستخدام وهو نوع ولقب من الالباب البديع اخذناه الاسبوع الماضي وهو إطلاق لفظ مشترك بين معنيين بين معنيين مراد به احدهما ثم يعاد عليه ضمير المراد به المعنى الآخر اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه اذا نزل السماء اي المطر قرعيناه ما الذي يرعى النبات ما الذي نزل هو المطر والسماء يطلق ويراد به المطر ويطلق ويراد به النبات وكلاهما مجاز وكلاهما مجاز المراد بالسماء المطر ولا مانع ان يراد به النبات فلما اعاد الضمير عاد إليه بالمعنى الآخر وهو النبات وليس, وليس الذي نزل إذا نزل السماء المطر فاطلق اللفظ على المطر ولكنه عاد الضمير عليه بمعنى اخر وهنا أطلق الحمد وأراد معناه للصلاح وعاد الضمير عليه يؤذن باعتبار كونه شكرا اعتبار كونه شكرا هذا يسمى استخداما اذا نزلت السماء بأرض قوم رعيناه وامكان غضابا فالسماء يراد به المطر وهو المراد اولا في قول اذا نزل السماء ويراد به النبات وهو المراد بضميره الذي هو رعينه يؤذن بالزياد من ابدا ابدا اي دائما ففيه تابد يقال أبد وأبد وابيد أي دائم وذلك على التاكيد وتابد الشيء بقي أبدا ويعبر به عما يبقى مدة طويلا ثم على نبيه وحبه صلاته وآله وصحبه لما انتهى من الثناء على الخالق جل وعلا انتقل إلى الثناء على أفضل مخلوق منه من البشر وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم ولذلك عبر ب بثما الدال على على الترتيب وعلى التراخي ولا شك ان رتبه الخالق لا مقارنته درتبه المخلوق معها البت فقال ثم يعني بعدما ذكرت ما يتعلق بالثناء على الخالق صلاته ضمير يعود على الله عز وجل لله الحمد ثم صلاته اي صلاة الله مبتدا على نبيه على نبيه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وفيه الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم على نبيه على نبيه أي نبي الله وإذا أطلق هنا في هذا المقام النبي أو الرسول فانما ينصرف الى نبي هذه الأمة وإن كان اللفظ دنسا يصدق على سائر الانبياء وكذلك الرسول يصدق على سائر الرسل لكن اذا كان المتكلم من فراد هذه الامه حينئذ يصدق على النبي ولذلك على محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك يطلق اللقب ايندين يكون مرده إلى العرف من حيث التخصيص ثم على نبيه على نبيه قلنا هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم وصلاته مبتدا مؤخر والنبي نبيه الضمير عود إلى الله عز وجل وعرفنا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم نبيه نبي اختلف فيه لفظا ومعنا هل هو مه무ز أو ليس به وسياتينا بحث ان شاء الله تعالى لكن الصحيح أنه يجوز فيه الوجهان ان يكون مهموزا وان لا يكون مهموزا فان كان مهموزا فهو ماخوذ من النبا وهو الخبر نبيئ فعيل فإما ان يكون بمعنى مفعل فيكون مخبرا وإما أن يكون بمعنى مفعول فيكون مخبرا من جهه اللعزه هذه اذا كان مهموزا وصح لا يكون مهموزا وله وجهان اما أن يكون من المهموذ فخفف بحذف الهمزه واما أن يكون مشتقا من النبوه وهي الارتفاع الرفعه وهذا كذلك سابق نبي حينئذ يكون على وزن فعيل اما بمعنى فاعل فهو رافع لرتبه من اتبعه أو نبي فعيل بمعنى مفعول فهو مرفوع الرتبه لان الله تعالى اوحى اليه اين اذا رفعه عن سائر البشر بالنبوة والرسالة فهو الصفاء وهو الصمة هذا خلاصة ما يذكر في اللغوي اما من جهة المعنى فثم خلاف طويل عريض ياتي تحقيقه في موضعه هل ثم فرق بين النبي والرسول ام هما متحدان الصحيح انهما مفترقان وسيتبحث في موضعه وحبه الحب بكسر الح قاله الناظم يعني الحبيب فعيل بمعنى مفعول أي المحبوب اي المحبوب وذكر شيخنا في شرحه قال وروي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وأنا حبيب الله ولا فخرا أخرجه الترمذي في المناقب في حديث طويل ولكنه ضعيف لان في سنده جمعة بن صالح وهو ضعيف وهو ضعيف لكن المعنى صحيح حبه يعني حبيب حبيب الله تعالى لكن ليس هو الوصف الذي يمتاز به النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر فليق القال الحبيب واقتدي بالحبيب ونمق بالنبي صلى الله عليه وسلم لان هذا وصف شرعي الرسول وصف شرعي وكذلك النبي وصف شرعي وانت وانت مامور باتباع النبي الرسول عليه الصلاه والسلام حينئذ ما جاء اطلاقه في الشرع يا ايها الرسول يا ايها النبي قال صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في عن الصحابه حين يذكر هذا هو الذي ينبقي اطلاقه اما الحبيب هذا مشترك الزوج حبيب والولد حبيب والمال حبيب كل شيء من أمور الدنيا يصح أن ان بكون بكونه حبيب لكن النبي والرسول هذا لا يوصف به الا فهو وصف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعداه لسائر البشر الا ما كان من مما قبلهم من الانبياء والمرسلين واما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فوصفه الحبيب ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فابو بكر بالنسبة الينا حبيب وكذلك عمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه وكل مؤمن تقي صالح فهو حبيب لكن هل هو رسول النبي الجواب لا اذا لو صح اطلاق أنا حبيب الله لكم باب الاخبار لا من باب النداء يعني هو أخبر عن نفسه بانه حبيب الله وهذه محبة خاصة له عليه الصلاة والسلام وحبه هذا معطوف على نبي صلاته أي الله صلاه الله وهي ثنائه على عبده في الملاء الاعلى قال البخاري قال ابو العاليه صلاه الله تعالى ثنائه عليها عند الملائكه وصلاه الملائكه الدعاء هذا المشهور وهذا هو الظاهر ولما من اراده المعاني الأخرى التي ذكرها للعلم في بعض المواضع يعني لما نعمل الجمع بين القولين ففسرت الصلاة من الله بالرحمه وقيل المغفرة ومن الملائكه للاستغفار ومن الانسان الدعاء ولم يذكر السلام انما اختصر على او اختصر على الصلاه لماذا بناء على الراجح أنه لا يكره افراض الصلاه عن السلام وإفراد السلام عن الصلاه بل يجوز الجمع بينهما وهو أولى واعلى المراتب ويجوز إفراد الصلاه عن السلام والعكس بالعكس وأما القول بالكراهه فليس له دليل صحيح يعتمد عليه وامل الاستدلال بقوله تعالى إن الله وملائكته صلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا جمع بين النوعين أمر بالصلاة والسلام نقول هذا الاستدلال بدلاله الاقتران هي ضعيفه حينئذ لا يمكن ان يقال بأن هذه الايه تدل على كراهه افراده احدهما عن الاخر وليس لهم دليل لله نعم لا الكمال في الامتثال هو لأن لان الله تعالى امر بهما مجتمعين لان الواو تدل على على ماذا؟ تدل على ها جمعيه بين الشيئين فاعلى الامتثال أن يجمع بينهما وأما النهي عن افراد احدهما يحتاج دليل خاص وليس عندنا دليل ليس عندنا دليل خاص ولا عام في الدلاله على افراد احدهما او على كراهه افراد احدهما دون دون الاخر واله بالجري عط على نبيه أي وصلاهه على اله والمراد هنا اتبعه على دينه على الصحيح في هذا المقام وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه والصحيح جواز اضافته إلى الضمير كما صنع الناظم هنا قال والي الله الضمير خلافا لمن منعهم كالكساء والنحاس والزبين قال ابن مالك وقد ثبتت اضافته الى مضمر يعني نقل وصحبه جمع أو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي الذي هو خاص من مطلق الصحابي مطلق الصحابي يعني وصحبه اختلفوا فيه هل هو جمع او اسم جمع واسم الجمع لا واحد له من لفظه وانما له واحد من معنى على خلاف المشهور والظاهر أنه اسم جمع لا جمع اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي لكن صاحب أعم من الصحابة لأن الصحابي المراد به معنى خاص حد الصحابي مسلم لقى الرسول وان بلا روايه عنه وط وهذا سياتي في موضعه يعني شرحه حينئذنا الصاحب أعم من الصحابة وحينئذ نقول اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي يعني لا مطلق الصاحب وإنما الصحابي الخاص الذي هو في الصلاح اهل العلم قواسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي الذي هو أخص من مطلق الصحاب وسياتي بحث في كتاب السنة وصحبه وقدم الاله هنا على الصحب لشرفهم وعطف الصحبه عليهم لأن بينهما عموما وخصوصا من وجه عموما وخصوصا من من وجه يعني يجتمعان يجتمعان في ماده وينفرد احدهما عن عن لأن لان التابعي الذي هو من بني هاشم وبني المطلب هذا من ال ال لكنه ليس ليس صحابيا ليس صحابيا وسلمان مثلا بالعكس صحابي وليس من ال اذا عندنا مثال ل من هو من ال وليس صحابيا ومثال لمن هو صحابي وليس من ال من ال المراد به آل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قرابته وعلي رضي الله تعالى عنه من الالي والصح من بني هاشم ومن الصحبي فاجتمع إذا بينهما عموما وخصوص وجهه قاله الزركشي في تسنيف المسامع وهذا إنما يسلم مت ان فسرنا ال ال ببني هاشم والمطالبين هينئذ يقال بما ذكره وان فسرناه باتباع على دينه وهو المناسب في مثل هذا المقام هينئذ نكون الصح من باب عطف الخاص على على العام والله اعلم وهذه أرجوزة محررة أبياتها مثل النجوم مزهرة وهذه أرجوزة مبتدا وخبر مبتدا وخبر هذه أرجوزة مبتدا وخبر واضح هذا رد أن يرغب في منظومته ويعني مدح كتابه كما هو شأن كثير من أهل العلم يبدا بمدح كتابه ليشير إلى ماذا إلى أن هذا الكتاب جدير بالمطالعه وجدير بي بان احصى وهذا مبني على أساس وقاعده وهو أن الكتب التي تعتمد اقراءا وقراءه ودراسة وتدريسا انما هي الكتب المعتمدة عند اهل العلم وليس كل من الف أو كتب يكون من أهل العلم تبه ليس كل من كتب أو ألف يكون من اهل العلم وخاصه في هذا الزمان وهذه ارجوزه اذا ترغيبا لي لقارئ هذه مبتدا ارجوزه خبر متداون خبر وهذه هذا اسم اشاره للمفردة المؤنثة بذال لمفرد مذكر أشر بذي وذه تيتا على الان تختصر والاشاره بهذه هنا يحتمل لها ثلاثة امور هذه نشرحه مرارا ونختصره في هذا الموضع الاشاره بهذه إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة المعبر عنها بالالفاظ المخصوصة بمعنى هذه مش اسم المشار اليه ما هو يحتمل اما ان يكون المعنى وإما ان يكون اللفظ الذي يكون باللسان وإما ان يكون النقوش ما هي النقوش الحروف التي تكتب ليست التي تنطق فانت عندما تقرا لان هذه المكتوب هذا ليس بحرف وانما هو دليل حرف والحرف مقامه في اللسان ليس في المكتوب واضح وهذا المكتوب والذي ينطق حرف له معنى يكون في الذهن لوجود له, له في الخارج عندنا ثلاثه اشياء معاني وهذه المعاني يعبر عنها بالفاظ مخصوصه أو لفظ يكون في اللسان أو يكون مكتوبا المكتوب ليس بمعنا ولا لفظ لانه نقوش يسمى نقوشا اسم الاشاره هو وهذه ارجوزه ما هو المشار اليه فيحتمل ثلاثة معاني اما المرتب الحاضر في الذهن من المعاني معاني المخصصه المعبر عنها بالالفاظ المخصصه يعني ليست المعاني الكليه ليست المعاني الكليه لان اسم الاشاره هذا من الجزئي ليس من الكلي حينئذ يكون المعنى المشار اليه اذا كان معنى يكون المعنى جزئي ولا يكون كليا ولذلك يعبرون بالمعاني المخصصه احترازا عن المعاني الكليه لماذا لان اسم الاشاره من الجزئيات لا من الكليات التي تكون المعاني مصاحبة له وهي كليه هذا واحد الثاني أو يكون اسم الاشاره إلى تلك الالفاظ إلى الالفاظ الداله على المعاني المخصوصة أو الثالث إلى النقوش الكائنه الداله على الالفاظ المخصوصة هذه ثلاثه وبعضهم يوصله إلى سبعه يعني يجعل الاحتمال معنى ولفظا للنقوش النقوش مع المعنى دون لا الى اخره لا طائل تحته لكن هذا هو الأساس هذا هو الاساس يرجح الثاني وهو أن يكون المشار اليه الالفاظ للمعاني المخصوصه وللنقوش أنه قال ارجوزه يرجح ان المراد بالمشار اليه هنا الالفاظ ويرجح الثاني الذي هو ماذا الالفاظ الداله على المعاني المخصوصة الاخبار عنه يعني اسم الاشاره بقوله ارجوزه اذ هي من صفات الالفاظ للمعاني وللنقوش الارجوزه المقصود بها القصيده القصيده وصف لللوذ لا وصف للمعاني ولا وصف لها النقوش ليست وصفا الارجوزه ليست وصفا للمعاني وليست وصفا للنقوش وانما هي وصف للالفاظ اذا لما قال ارجوز علمنا أن المراد بالمشار اليه بقوله هذه هو الالفاظ والإشارة إلى الحاضر في الذهن سواء كان وضعه سواء كان وضع الديباجه قبل التصنيف او بعده الا وجود للمعاني في الخارج اصلا ولا للالفاظ المرتبة حين الإشارة ويقال هنا إذا كان كذلك نزل المعدوم منزلة الموجود لان اسم الاشاره في الاصل لكل شيء المحسوس والمعاني هذه او الالفاظ على الفضل ليست موجوده الالفاظ اذا عبرت تكلم لا يمكن ان ياتي مثلا درسنا هذا لا يمكن ان ناتي للساعه كامله من اوله الى اخر نقول هذه الالفاظ كلها لا يشار اليها لأنها توجد شيئا فشيئا فحينئذ الكلمه التي قبل ثواني في عيز المعدوم والكلمة الاتيه كذلك معدوم ماذا بقي بقي كلمه واحده فيلس او حرف ثم يتلوه حرف ثم اذا هذه مرتبة لا يكون وجودها مرة واحده دفعه فاذا كان كذلك يمتنع الاشاره لا يمكن ان يشير إلى اللفظ فلا يمكن ان يشير اللفظ البته وإنما يشير إلى شيء معنوي معدوم منزل منزله المحسوس لقربه من من الوجود على كل وهذه قرجوزه رجوزه بضم الهمزه افعوله يعني وزنه افعوله افعوله رجوزه من الرجز محركة راجزي محركة البحر المشهور ضرب من من الشعر وزنه مستفعلن 6 مرات مستفعلن مستفعلن مستفعلن هذا شطره وثاني مثله قال الخليل سمي رجزا لاضطرابه والعرب تسمي الناقه التي يرتعش فخذها رجزاء يعني فيه شيء من من الاضطراب وقيل سمي رجزا لتقارب اجزائه وقلة حروفه جمعه اراجيز والارجوزه هنا المراد بها القصيده من الرجز قصيده قوله محرره هذا خبر بعد خبر هذه ممتدة وارجوزه خبر ومحرره بالرفع خبر بعد خبر وأخبر باثنين أو باكثر عن واحد يعني عمود تاء واحد وهنا اخبر بي ثم اتبعه بخبر ثاني وهو محرره خبر بعد خبر ويجوز أن نصب محرره حال من من الخبر ارجوزه حال من من يعني ارجوزه هذه القصيده محرره هذا جائز لكن وقف عليه بالسكون فيحتمل الأمرين وفي القاموس وتحرير الكتاب وغيره تقويمه يعني مقومه محرر من حرر الكتاب محرر هذا اسم مفعول ولا يكون من حررت من حرر الكتاب إذا قوم كان محرر اسم مفعول اسم المفعول انما ياتي من ماذا من المبني للمعلوم أو مغير الصيغه من الثاني اين يدن من حرر الكتاب محرره ابياتها مثل النجوم مزهر ابياتها الضمير عود إلى الارجوزه يعني ابيات الارجوزه ابيات افعال جمع بيت جمع بيت وهو المراد به هنا البيت الاصلاحي ليس البيت الذي هو الباسكل انما المراد البيت للصلاح كلام تام يتالف من اجزاء وينتهي بقافية كلام تام يتالف من اجزاء وينتهي بقافية ويسمى البيت الواحد مفردا ويتيما ويسمى البيتان ندفه والثلاثه إلى سته قطعه والسبعه بصاعدا قصيده وللبيت مصرعان الأول يسمى صدرا والثاني يسمى عجزا وأبياتها بالرفع يحتمل انه مبتدا خبره ما بعده مثل أبياتها ابيات الارجوز مثل النجوم مزيره ويحتمل وجها آخر وهو ان قوله محرره او محرره يحتاج لنع فاعل وابياتها يكون نائبا فاعل وجوز العمل أو سوغ العمل هنا للوصف لكونه معتمدا على وصف معتمدا على وصف والوصف عام من كونه نعتا او غيره اذا محررة, محرره على الوجهين يجوز ان يكون ابياتها نائب فاعل عنه واذا جعلناه أبياتها مبتدا حينئذ يكون نائب الفاعل ضمير مستتر ابيات محررة, محرره هي يعني الارجوزه ويجوز فيه الوجهان مثل النجوم مزهرة مثل بالرفع خبر أبياتها ان جعلنا ابياتها مبتدا والا لم نجعله مبتدا بل جعلناه نائب فاعل حينئذ مثله يكون خبرا ثالثا هذه ارجوزه محرره مثل النجوم يعني الارجوزه مثل النجوم مزهرة يعني مضيئه هذه الارجوزه لمن قراها أو سمعها مثل إضاءة النجوم لمن اراد الاهتداء بها اذا مثل بالرفع خبر أبياتها أو خبر ثالث او خبر ثالث ويجوز ان تكون صفه لرجوزه كذلك صفه لا, لا خبر والذي يعني قد يقال بأن ارجوزه خبر مثل النجوم صفه مثل كغير لا تتعرف بالإضافة بالاضافه يكون تطابق بين الصفة والموصوف في التنكير اذا اوصفه لارجوزه أو لابياته أو مرفوع لي او خبر لي ابياتها ولكون مثل لا يتعرف بالإضافة لتوغله في الابهام صح وصل نكره به وانضيف الى المعرفه وهي وهي النجوم اذا مثل يحتمل ماذا أن يكون خبرا ثالثا ويحتمل أن يكون خبرا لأبيات ويحتمل ان يكون صفه لارجوزه ثلاثه اوجه لي هذه الكلمه ومثله بالكسر والتحريك وكأمير الشبه يجمع على امثال قالوا في القاموس والنجوم جمع نجم وهو الكوكب ويجمع على أنجم وانجام ونجوم والنجوم جمع كثرة وهو مناسب للمدح هنا مزهرة أو مزهره مزهرة لأن لانه وصف للنجوم وصف لي للنجوم مثل النجوم النجوم ماذا بها مزهره مزهره بالكسر صفه لي للنجوم ولكن لكون مثل وهو مضاف لم يعمل أو لا يعمل لم يصح النصب هنا لا جاز يكون حالا من المضاف اليه ولا تجز حالا من المضاف إلا إذا اذا اقتضى المضاف عمل او ما يقتضي عملا مثل جامد إذا كان كذلك لا يصح ان يكون حالا من المضاف اليه من ازهر النبت اذا نور وظهر زهره وهو نور النبات والمراد به هنا أن النجوم مضيئه مشرقه كاضاءه الزهر وإشراقه والازهر كل ابيض اه كله ابيضا كله ابيضا صاف مشرق مضيء يجمع على زهر على زهر ضمنت جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشديد ضمنت ها ضمير يعود الى الارجوزه والتضمين جعل شيء في ضمن آخر جعل شيء في ضمن اخر وجمع الجوامع أي كتاب جمع الجوامع المراد به الكتاب فجمع الجوامع علم يعني علم جنس لا اسم جنس وجمع مصدر مصدر ومعناه لغتنا الضم جمع معناه جمع الجوامع جمع الجوامع يعني جمع المصنفات أو الكتب الجوامع حينئذن الجمع هو الضم على معناه اللغوي على معناه والجوامع فواعل جمع جامع عاصر المفرد جامع على القياس لانه وصف غير العاقل ووصف غير العاقل كصاهل كذلك يجوز جمعه على صواهل وجامع كذلك يجوز جمعه على جوامع اذ المتبادر من موصوف الجوامع هو المصنفات جمع مصنف أو الكتب جمع كتاب وألف في الجوامع الصغراقيه قال في بذلك إلى جمعه كل مصنف جامع بما هو فيه فضلا عن كل مختصر فاجزاء هذا الجمع افراد لا جموع وسبق ان جمع الجوامع علم فتكون دلالته على هذا الجمع بطريق لمح المعنى الاصلي الاضافي يعني قبل العالمية اذ لا دلاله للوضع العالمي على أكثر من من الذات جمع الجوامع قلنا عالم اذا لا يدل الا على الكتاب المسمى بهذا الاسم واما كونه جامع لكل المصنفات ونحو ذلك الجوامع والمختصرات من باب أولى إنما هو بالنظر للمعنى قبل جعله علما وهذا يكون من باب لمح الصفه ثم وصف هذا الكتاب بقوله الذي حوى أي هو حوى هو يعني الكتاب أي جمعه يقال حوى الشيء حواية شمله وتضمنه حوى ماذا جمع ماذا أصول الفقه والديني يعني وأصول الدين لانهما علمان اي واصول الدين أي هذين العلمين حوى أي جمع هذين العلمين أصول الفقه وأصول الدين اذا هما علما فين قيل ان العلوم المشتمله عليه هذا الكتاب ثلاثه لاثنان ثلاثه لا اثنان لان علم التصوف داخل اثنان وهي علم اصول الفقه وعلم اصول الدين وعلم التصوف فكيف حصل الكتاب في هذين العلمين فقط والجواب أن العلم الثالث وهو التصوف لما ناسب العلم الثاني وهو علم اصول الدين من حيث انه علم يتعلق باصلاح النفس وتهذيبها كما أن العلم الثاني علم يبحث او يبحث فيه عن العقائد وهي متعلقة بالنفس قائمة بها جعل جزءا من العلم الثاني لهذه المناسبه يعني علم أصول الدين هو علم العقيده ويتعلق بالنفس وتزكية النفس ولا شك في على عقيده اهل السنة والجماعه العقيده مهذبة بل هي اعلى الدرجات وهي لازمه للعمل ولذلك إذا عدمت لا يوجد عمل الظاهر وإذا ضعفت ضعف العمل اذا هي مهذبه والسلوك علم التصوف كذلك تهذيب للنفس اذا كل منهما تعلق بالنفس تعلق بالنفس بجامع أن كل منهما مهذب ومذكر للنفس فاجعله جزءا من العلم الثاني وعد العلم الثلاثه العلوم علميني وفي هذه المناسبه اطلق اصول الفقه وصول الدين ولم يذكر التصوف لهذه المناسبه السابقه وهي كونه كل منهما متعلقه بالنفس فالتصوف كتابع وتتمه لأصول الدين فلم يعده شيئا مستقلا الشذي صفه للدين صفه للدين نسبة إلى شذا يقال شذا المسك شذاا قويه رائحته وانتشرت ثم ذكر النظم رحمه الله تعالى الباعث والسبب له على نظمه فذكر سببين الأول أنه لم يسبق أنه نظم وكان هو منافسا في هذا والثاني جلالة الكتاب المنظوم وأنه لا مثيل له البت في في فني فقال رحمه الله تعالى اذ ضمنتها وهذه ارجوزه محرره ضمنتها إذ لم ي اذ لم اجد كانه قال لانه لان اذ هنا تعليليه واذا كانت تعليليه فهي في مقام لام التعليل لانه لم يوجد اذ لم اجد يعني انا فاذ تعليليه اي لانه لم اجد لم أجد أنا يعني الناظر وهنا تامل نفي الوجود للوجدان ما الفرق يعني قال لم أجد اذا علمي ولم يتعلق بعلم غيري لا اقول لا يوجد له نظم لا يوجد في الدنيا له نظم. هذا نفي للوجود هذا باطل هذا يحتاج الى ان الف الارض مرارا حتى يحكم بكونه لم يوجد نظمه انما انا فاعلمه حينئذ تقول رواه مسلم بحثت الحديث في الصحيح فلم اجده ولا تقول لا يوجد في صحيح مسلم كيف تقول لا يوجد لا ممكن مرت العين وزلت لم تتنبه في نسخة أخرى لا يوجد في صحيح مسلم هذا باطل كيف النووي قال فيه راوه مسلم يحتمل انه وهم رحمه الله تعالى لكن الاصل هو توثيق المعلومه حين اجد تقول لم أقف عليه في صحيح مسلم لم أجده في صحيح مسلم بحثت عنه في البخاري فلم اجده اما تقول لا يوجد في صحيح البخاري هذا باطل هذا هذا نفي للوجدان ولا يدعيه لمغرور الا مغرور اذا لم اجد نفا علمه بالوجود الى الوجدان تتبع لطيفه لم اجد قبلي اي من سبقني من اهل العلم من ابداه ابداه ضمير يعود الى جمع الجوامع يقال بدا الشيء انشاه واوجده انشاه واوجده وفي القاموس بدأ الشيء فعله ابتداء كابداه وابتداه اذا لم أجد قبلي يعني مما سبقني من اهل العلم من ابداه يعني من انشاه واوجده نظما وضمير في ابداه يعود الى جمع الجوامع قول نظما هذا مصدر وهو في اللغة النظم التاليف وضم شيء الى اخر والمراد هنا الكلام الموزون المقفى او شيء تقول الكلام الموزون قصدا وهذا احسن لماذا لانه قد يتفق للانسان انه ياتي بكلام وهو على بيت او على بحر من بحور الشعر لكنه لم يقصده فلا يسمى شعرا ولا يسمى نظما لماذا لانه لانتفاء النية نعم لانتفاء النيه فلما لم يقصد النظم ولو جاء بالنظم يعني باعتبار الأوزان والاجزاء لا يسمى نظما لا يسمى نظما وعليه ترد به على بعض الزنادقه الذين يقولون يوجد القرآن قد تديده على البسيط وعلى المديد وعلى غيرهم قد اف لحال بها كذا هذه زندقة حينئذ تقول هذا لم يقصد لا يسمى شعرا حتى في لسان العرب فلا يمكن ان يقال بانه لوافق لو تاتي بعض اياته قد يوافق حينئذ لوافق لو بعض الاوزان والاجزاء التي هي مشهوره في البحور عند اهلها هنا اذا نقول لكونه نفى الله عز وجل عنه الشعره هنا لا يمكن يوصل يكونه شعرا اذا الكلام الموزون قاصدا أو المقفة أو خلاف النثري فالمصدر هنا بمعنى اسم المفعول نظما أي منظوما اي المنظوم هذا هو الظاهر أن نظما هنا مصدر بمعنى اسم المفعول ابداه نظما يعني اخرجه وانشاه لنا منظوما ويحتمل ابقائه على المعنى المعنى المصدري على معناه المصدرين وفي القاموس نظم اللؤلؤ ينظمه نظما ونظاما ونظمه ألفه وجمعه في سلك فانتظم وتنظم يعني جمعه في سلك واحد يسمى نظما وهذا المراد به المعنى المصدري وهذا محتمل يحتمل ماذا أنه جاء بجمع الجوامع مسألة مسألة فجعله في سلك النظم وهذا وصل له بالمصدريه المعنى المصدريه ويحتمل النتيجة التي بعد جعله في سلك النظم صار منظومه مشارا اليه وهو الارجوزه اذ لم ادل قبلية من ابداه نظما ولا بعقده حلاه عطف على من ابداه أي لا من حلاه بعقده من حلاه بعقده بعقده جار مجرور متعلق بقوله حلاه والعقد بكسر فسكون القلاده عقد القلاده وسميت بذلك لما فيها من معنى العقد وهو الجمع بين اطراف الشيء سواء كان ذلك في الاجسام كعقد الحبل أو في المعاني كعقد البيع اذا الجمع بين اطراف الشيء يسمى عقدا سواء كان حسيا كماذا كعقد الحبل ربطه أو معنا كعقد البيع وقيل العقد خيط ينظم فيه الخرز ونحوه يحيط بالعنق جمعه عقود حلاه اي جعله حلوا بضم فسكون مضاعف حلا الشيء حلاوه كان حلوا بضم اما حل هذا ليس له أصل في السنهاره يعني بالكسر والسكون حلوان هذا لحن وانما هو حلو وان هذا الشيء حلو يعني ايه ضمه ويقال حل الشيء في عين فلان زين اذا ولا بعقده حلاه يعني ولا زينه بعقده ومراد النظم هنا أنه لم يجد من زين جمع الجوامع بجعله بواسطة النظم كالقلاده في العنق كل في في العنق هذا الذي يظهر اذ لم اجد قبلي من ابداه نظما ولا حلاه بعقده يعني زينه زينا جمع الجوامع بجعل منظومة لأن المنظوم لا شك انه احلى من جهة الحفظ ومن جهة الاقبال عليه ثم ذكر السبب الثاني أو الباعث الثاني وهو اميه الكتاب بين كتب اهل الاصول فقال ولم يكن من قبله قد الفا كمثله ولا الذي بعد افتفى يعني لم يسبق ولم يلحقه من ألف مثل هذا الكتاب هذا اذا اردنا به المصنف أو كتاب الالفه مثل جمع الجوامع ولم يكن لم يكن كان هنا تامه يعني لم يوجد فكان تامه وذو تمام ما برفع يكتفي يحتاج الى فاعل ولا يحتاج الى منصوب اي واذا لم يكن اذ لم اجد لانه لم اجد ولم يكن واذا لم يكن ولانه لم يوجد اذا ثم تعليلان ثم تعليلان أي لانه لم يوجد كمثله هذا البيت فيه اشكال كمثله لم يكن كمثله من قبله قد الف لم يوجد مثله فزيدت الكاف على حد قوله ليس كمثله شيء وزياده الحرف على الفاعل مسموعه وموجوده في القرآن ما جاءنا من بشير بشير فاعل وزيدت عليه من وهنا كذلك مثله فاعل وزيدت عليه الكاف اذا ولم يكن أي لم يوجد مثله قد الف يعني مؤلف قد للتحقيق واللف هذا مغير الصيغه وال والالف هنا للاطلاق ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود الى جمع الجوامع ومن قبله الضمير يعود إلى جمع الجوامع كمثله أي جمع الجوامع فالضميران البارزان في قبله ومثله يعودان إلى جمع الجوامع وشرح الناظم يدل على هذا والضمير المستتر الذي هو نائب الفاعل في اولف يعود إلى جمع الجوامع كذلك اذا الحديث عن ماذا عن جمع الجوامع ولذلك ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أي جمع الجوامع اذ لم اجد قبليه من ابداه أي نظم الجوا جمع الجوامع ولا بعقده بعقده جمع الجوا اخره فالحديث هنا عن جمع الجوامع اذا ولم يكن من قبله أي جمع الجوامع قد اولف أي جمع الجوامع كمثله اي جمع الجوامع فالحديث متسق على أن كلام الناظم هنا في جمع الجوامع ولم يكن أي يوجد فكان تامه أي واذا لم يكن اي لانه لم يوجد كمثله من قبله في الزمن الذي قد اولف والضمير في قبله ومثله البارزان عودان الى جمع الجوامع وكذلك الضمير مستتر نائب الفاعل في القلفه والالف للاطناب والكاف زائده على حد قوله ليس كمثلي شيء والحرف الزائد قد يدخل على الفاعل كما في قوله ما جاءنا من بشير ومن قبله جار ومجرور متعلق بقوله قد الف وقد للتحقيق وجوز بعضهم أو تجويز عقلي كلام الناظم في شرحه يرده ان يكون قوله ولم يكون من قبله قد ألفا كمثلي يعني يكون الحديث عما عن, عن التاج السبكي ولم يوجد قبله يعني قبل التاج السبكي قد ألفا كمثلي كمثل جمع الجوامع وهذا يرد كلام الناظم كما سياتي وهذا ان كان جائزا لكن جائز من حيث الصنه النحويه فقط اما من حيث المعنى وما راده المصنف فلا ويجوز وجوزه شيخنا حفص الله عليه ما هو مذكور في شرحه ولم يكن من قبله حيناذ من يكن فاعل يكن وليس كمثله اي قبل التاج السبكي قد الفى الفا ليس ألف, الف يعني مبني لي للفاعل والالف للاطلاق والفعل ضم مستتر يعود على من أي هو أي تاج كمثله اي مثله والكاف زائده داخله على المفعول به ولم يكن من قبله نعم ولم يكن من قبله قد ألف مثل قلف مثله هذا الاصل فمثله مفعول به وزيدت الكاف على المفعول به وهذا مستساغ وجائز وللذي بعد افتفى يعني لم يقتفي أحد بعد هذا الكتاب يعني لم يتبع افتفى بمعنى تبع لم يتبعه يعني يتبع جمع الجوامع احد من اهل العلم في التصنيف على غرار واوزاني ذلك الكتاب الجليل ولا الذي بعد اختفى ولا الذي بعد اختفى أي ولا يوجد الذي أي المؤلف المؤلف الذي اسم موصول بمعناه اسم موصول حينئذ هو من المبهمات تفسره بماذا مؤلف لأن الحديث عن جمع الجوامع عن جمع جام وعلى ما جوزه الشيخ يحتمل المؤلف الذي بعد اختفى يعني اختفى تاج السكي لكن الأول هو هو المرجع ولا الذي أي المؤلف على الراي المرجح أو المؤلف على الثان وبعد هذا مبني على الضم لحذف المضاف ونية معناه أي بعده في الزمن متعلق باقتفى أي اتبع اذ الاقتفاء والاتباع والفعل ضمير مستتر يعود على المؤلف قد اقتفاه هو اي ولم يوجد الذي اقتفى جمع الجوامع اقتفى جمع الجوامع لا ان قلت ماذا المؤلف نعم الذي يصدق على المؤلف اختفى يعود على الذي جمع الجوامع عدم مفعول به محذوف اختفى جمع الجوامع وللذي بعد اختفى يعني اختفاه تبعه حذف فضله اجهز ان لم يضره لحذف مفعول به اختفى جمع الجوامع بعده في الزمن وعلى الثاني ولم يوجد الذي اختفى المصنف التداسك بعده في الزمن والاختفاء هنا للجمع اي تبعه في الفن من حيث التلخيص من 100 مصنف وحسن الترتيب وجازة العبارة ونحو ذلك قال في تشنيف المسامع فلما كان كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه من الكتب التي دقت مسالكها ورقت مداركها لما اجتمل عليه من النقول الغريبة والمسائل العجيبه والحدود المنيعه والموضوعات البديعه مع كثره العلم وجازة النظم قد على بحره الزاخر وأصبح اللاحق يقول كم ترك الاول للاخر قليل ليس كثير لان قال هذا المثال كثير قد اضطر الناس الى حل معقد لاخر كلامه اذا ولم يكن من قبله قد الف كمثله ولا الذي بعده اختفى ثم قال وربما غيرت برب هذه للتقليل او للتكثير للتقليل لان المستدرك على جمع الجوامع قليل اذا ربه هنا للتقليل وربا في العصر هي للتقليل قليل وللتكثير كثير وزيدت عليها ما وما هنا تكون زائدة ولذلك دخلت على الجمله الفعليه وان كانت هي من خصائص الجمله الاسميه <تصفيق> بل من علامات النكرة لذلك من علامات النكرة وهنا لما دخلت عليها ما سلبتها اختصاصها بالجملة الاسميه ودخلت على وغيرته كما في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا دخلت على الجمله الفعليه وربما قلنا ما زائده ورب لي التقليل رب لي للتقليل وربما غيرته غيرته أو أزيد ما كان منقوضا وما يفيد ربما غيرته غير الشيء بدل به غيرهم يقال غيرت دابه يعني بدلتها وابدلتها وغير الشيء جعله على غير ما كان عليه اذا ثم محتاجه إلى تغيير من كلام المصنف فغير وبدل اما بابدال لفظ بلفظ أو بزيادة قيد او بزياده قيده وربما غيرتم ما كان منقوضا ما أي الذي هذا مفعول غير غيرت ما ها مفعول الذي اما مسائل أو عبارة اما مسائل أو عباره مسائل يعني بذاتها أو العباره يعني تعبير عن عن المساله اما هذا او ذاك وان كان هو في الشرح قيده بالعباره ولا مانع من التعميم غيرت ما أي الذي كان منقوضا كان هو منقوضا هو الضمير يعود الى ما اما باعتبار للعباره أو باعتبار المساله منقوضا ان قالوا نقض الشيء نقضا أفسده بعد احكامه والنقض الابطال وكذلك النقير المخالف ويقال ناقض غيره خالفه عارضا اذا ما كان منقوضا يعني ما كان معترضا من جهه اهل العلم اما بابطاله من اصله وإما لزيادة قيد ونحو ذلك أو للتنويع ازيد زاد الشيء جعله يزيد والزياده زيد على الشيء يعني مقابل للنقصان او ازيد ازيد ماذا ما يفيد أزيد الذي يعني المسائل او التعبير عن بعض المسائل بزيادة قيد ما يفيد يعني الذي يفيد والفائده ما يستفاد من علم او مال أو جاه او عمل أو نحو ذلك والبيت فيه ترتيب لف ونشر مرتبه هكذا و على الاصل وربما غيرته او ازيده هنا جمع كذلك غيره وزياده ما كان منقوضا وما يفيد النقض تغيير والافاده زيادة ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله وهذا داخل فيما, فيما سبق ثم قال فليدعوها قارئها والسف فليدعها فادي للتفريع ف بالسكون اللام يد الدال ساكنه انتبه النظم فيه خطا فليدعها فليدعها اي فليسمها يقال دعاه بزيد أو زيدا سماه بها قارئها يعني الذي يقرأها فاعل والضمير هنا يدعها وقارئها إلى الارجوزه يعني فليسمي هذه الارجوزه قارئها قارئ الارجوزة والسامع هذا علم كان سابقا اما يكون قارئا طالب العلم واما يكون سامعا يدعوها بماذا بكوكب وكوكب واحد الكواكب وهو جرم سماوي يضاء بضوئه ولو يزاد في وصفه يعني وصف الكوكب اصاطع لكان احسن وافضا وهو مراد لهم وجواب لو له هنا محذوف ولو يزاد الساطع هذه لو هذه شرطية لا ترزم يعني من جهه المعنى فقط ولها جملة شرط والجواب جملة الشرط هنا يزاد الساطع وزاد الساطع الساطع هنا نائب فاعل ويزاد هذا مغير السين اين الجواب محذوف ولو يزاد الساطع فهو احسن وافضل وهو مرادي الى اخره يقال الساطع اسم فاعل سطع الشيء سطعا وسطوعا انتشر وارْتَفَعَ انتشر وارتفع قال هنا الشارح شيخنا لكونها يهتدى بها في ظلمات الجهل تشبيها لها بنجوم السماء التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر اذا تشبيه بجامع الحسن والاهتداء هي النجوم حسنة لانها مضيئه ومشرقه كذلك هذه مضيئه ومشرقه تلك تهدي يعني في الاستدلال بها على الجهات وهذه كذلك تهدي تهدي الجاهل الى الطريق المستقيم والله في كل أمور ارتجي والله لا غيره ها ارتجي, أرتجي الله قدم المفعوله به هنا الله للحاصل لبفاده الحاصل يعني ارتجي الله لا غيره كما في قوله اياك نعبد وإياك نَسْأَ، إياك نَعْبُدُ، أَيَ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاكَ، إِلَّا أَنْتَ. وَاللَّهِ فِي كل, أموري كل هذه صيغة عموم وأموري جمع أمر وهو الحال والشأن، يعني في كل شؤون وأحوالي. ارْتَجِي، أي أؤمله وارتجاه رجاه رجاء ورجاءة أمله، فهو راجٍ والشيء مرجو وهي مرجوة. وما ينوب فإليه ارْتَجِي، وما ينوب، يعني والذي ينوب ما يحتمل انها مبتدا التجي فالتجئ الفاء داخله على الخبر لما في المبتدا من العموم عندهم قاعده ان المبتدا اذا كان لفظا عاما كالاسماء الموصوله او فيه معنى العموم جاز ادخال الفاء في الخبر وهنا كذلك والذي ينوب الذي هذا مبتدا فإليه التجي فالتجئ اليه الجمله خبر وقدم إليه الافاده الحصر وهو متعلق بقوله التجي اذا التجي اليه لا إلى غيري وما ينوب يقال ناب فلانا أمر نوبا ونوبه اصابه يعني والذي يصيبني من العوائق عن تكميل ما قصدته ويعتريني من الموانع عن تحقيق ما استهدفته فاني التجي إلى الله لا اله غيره لا إلى غيره والتج يقال لجاء يعني التجي بمعنى بمعنى لجاء يقال لجاء إلى الشيء والمكان لجئا ولجوءا لذا به واعتصم به والجا أمره إلى الله أي أسنده اي اسنده ثم قال يحصر هذا النظم في مقدمة وبعدها سبعه كتب محكمه اذا على السابقة كل فيها شيء من من الابتداء قال الناظم بعد البيت السابق الله في كل امور ارتدي بشرحه وحاصل الابيات عن السابقة أن هذه الرجوزه نظمت فيها كتاب جمع الجوامع انتبه شرح السابق كله يشير اليه الناظم اشاره خفية نظمت فيها كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه والدين وال على ذلك اني لم اجد من سبقني إلى نظمه مع نظمهم مختصرا ابن الحاج ومنهاج البيضاوي وهذا الكتاب اولى بذلك اذ لم يؤلف قبله ولا بعده مثله اذا كلامه ان إذ لم ادى قبل من قبله كلامه في ماذا في جمع الجوامع لا في المصنف اذ لم يؤلف قبله ولا بعده مثله لمن طوى عليه يعني جمع الجوامع من العلم الكثير واللفظ الجواجز والتحقيقات البديعه والنكت المنيعه بحيث إن مؤلفه جمعه من مئه مؤلف فاوعى وبالغ في اجازه بحيث لا يمكن اختصاره وهذه الرجوزه إن شاء الله تعالى تساويه أو تدانيه في الحسن لاحتوائها على جميع ما حواه وزيادتها عليه بتغيير ما كان من عبارته معترضا منقوضا والالحاق ما اهمله من مساله وحكاية خلاف وغرابه نظمها وخلوها عن من الحشو والتعقيد وسلامتها من قلاقة التقديم والتاخير وان يسمى بالكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع قال رحم الله يحصر هذا مضارع مغير الصيغه والحصر هو التضييق قال تعالى احصروهم وحصر الشيء في أشياء يكون على وجهين الأول حصره في جزئياته كحصر الكلمه في الاسم والفعل والحرف وهذا يسمى ماذا من تقسيم الكل إلى جزئياته النوع الثاني حصره في اجزائه كحصر الكلام في الاسم والفعل والحرف وهذا يسمى من تقسيم الكل إلى اجزائه والفرق بينهما أن اسم المحصور في الأول يكون صادقا على كل واحد من الأشياء المحصور فيها هو بخلاف الثاني فتقول الاسم كلمة يصح الاطلاق والفعل كلمة حرف كلمه ولا يصح على الثاني تقول الاسم كلام ولا الفعل كلام ولا الحرف كلام يحصر هذا النظم في عباره الاصيل ينحصر في مقدمته فاختلف هل الذي الحصر الكتاب أو اصول الفقه وقول النظم هنا أحسن لأنه صرح بما ابهمه فاوقع في الإشكال. فهناك مبهم هنا ما يزيد معترض انعترض عليه بيت السابق ماذا وربما غيرته ما كان منقوضا يعني ما كان معترض هنا غير بالإفصاح بأن الضمير يعود إلى الكتاب وقول النظم هذا النظم فيه ايضاح لما وقع فيه خلاف في الاصل يعني جمع الجوامع حيث قال وينحصر في مقدمات وسبعه كتب فاختلف في مرجع الضمير فينحصر هل يعود إلى هذا المختصر أو إلى أصول الفقه او الى اصول الفقه في خلاف ولا داعي لذكره والصواب انه يعود إلى جمع الجوامع الى جمع الجوامع و تنسي الناظم يدل على على ذلك ورجحه المحل كذلك لانه يعود إلى جمع الجوامع والناظم هنا فقال المحل وانحصر جمع الجوامع يعني المعنى المقصود منه والظاهر كذلك من الحصر هنا هو حصر المدلول في الدال وليس من قبيل حصر الكل فيه في اجزائه ولا كذلك الحصر حصر الكلي في جزئياته يعني صاب هنا أنه من حصر الدال من حصر المدلول في الدال لانه حصر ماذا جمع الجوامع قلنا هو الالفاظ هو اراد المعاني حينئذ لم ياتي ليس النظم هو عين جمع الجوامع ولو بحثت بحث ما وجد جمع الجوامع جمع الجوامع هذا كتاب منفك مستقل ليس موجودا في ضمن ذلك وإنما معانيها اذا من حصر المدلول في الدال والاقسام حين اذا تكون ثلاثة حصر الكل في اجزائه حصر الكل في جزئياته حصر المدلول في داله وهو المراد هنا من كلام النظم رحمه الله تعالى ويحصر هذا النظم في مقدمة وسياتي معنا المقدمة فيه بابا وبعدها يعني بعد المقدمة سبعه كتب محكمه سبعه كتب اسكان التاء لغه وليس ضروره للنظم محكمه اسم مفعول من أحكم محكم احكم الشيء فهو محكم يعني متقن يعني متقن قال الشيخ الشارح هنا الشيخ هنا يحصر بالبناء للمفعول هذا النظم نائب فاعله نائب فاعله محكم اسم مفعول من الاحكام وهو الاتقان أي إن تلك الكتب اتقن بحثها وقوله فيما سبق في البيت شار بهذا البيت لأن هذا النظم كعصره يحصر في أمور متقدمه والاولى ان يقال يحصر ولذا عدلنا لان الحصر ينفعل والانفعال هذا له انتقاد كبير في أمور متقدمه على المقصود بالذات وسياتي معنا ذلك وفي سبعه كتب هي المقصود بالذات 5 في مباحث ادله الفقه الخمسة كتاب والسنه والاجماع والقياس والاستدلال والسادس في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضها والسابع في الاجتهاد الرابط لها بمدلولها وما يتبعه من التقليد واحكام المقلدين وآداب الفتيه وما ضم اليه من علم أصول الدين المفتتح به التقليد في أصول الدين المختتم بخاتمه التصوف هذه كل ستاتي على جهات تفصيل وانما هذا إجمال والاجمال ثم التفصيل هذا مما يستحسن في لسان العرب وكذلك تتشوف اليه النفوس قال رحمه الله المقدمه سياتي بحثها الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين